نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر خالق الباسم وَالرَّحْمٰنُ الْفَارِقُ الْقَهَّارُ وَالسَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَاهِرُ ذُو الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ لَا طِيفُ الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الموقد الحاسب الجليل الكريم العظيم المجيب واسع الحكيم ودود المجيد المنان الشهيد الحق القرآن القوي المتين العلي الحميد المحسن المبدع المغيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المتدر المقدم المؤخر الأوال تنقرأ رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامعاء المغلل سمیروئی